عماس البطوله نورهم ضياء جلال النبا عطاء النماء سلام عليك صباحا مساء طاعك عظيم الى السماء وعبد العزيز الهصور الشديد أخي لاح فجر مضيء جديد ستشرق شمس وعال النشيد حماس حماس حماس حماس, حماس ومشعل حق لنا خالد بهي الصفات حميد الخصال هني الحبيب حبيب القلوب منير كشمس الضحى والهلا زا ينسود الوظا والقتال ونبث فخر النساء حماس كفاطمة مريم و أم نضال حماس حماس حماس خالص بقران ربي وحد الحسام سد أنت القلب الحبيب محمد نبيل هدايتي مسك الختم فأكرم بخير رسول